و غ ز و ة تبوك آ خ ر غ ز و ة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في س ن ة تسع من ا ل ه ج ر ة وقد حفلت ب أ م و ر عظام لا يكاد يجهلهن مسلم من أ ع ظ م ه ا أ ن الصحابي ة الجليل ة عبد الله المزني المعروف بذي البجادين والبجاد كساء غليظ كان يلبسه خرج من أ ر ض قومه منعوه أ و ل ا من ا ل ه ج ر ة ثم خرج ولا يملك إ ل ا كساء قسمه قسمين جعل أ ح د ه م ا إ ز ا ر ا واشتمل ب ا ل آ خ ر دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم أ س ل م وغزا معه في تبوك قال عبد الله ا ل مسعود رضي الله تعالى عنه أ ر ض ا ه قمت في جوف الليل في غ ز و ة تبوك ف إ ذ ا نار في ن ا ح ي ة العسكر فتبعتها ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر و إ ذ ا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وقد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ح ف ر ة وهو يقول ل أ ب ي بكر وعمر أ د ل ي ا إ ل ي أ خ ا ك م ا ف أ د ل ي ا ه فوضعه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فلما هيئه لشقه قال عليه السلام اللهم انني أ م س ي ت راضيا عنه فارض عنه, اللهم إنني أمسيت راضيا عنه, فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب ا ل ح ف ر ة و إ ن ن ي والله أ س ل م ت قبله بعشر سنين بما نحن عندما نقول مع ا ل ق ر آ ن نريد أ ن نفقه كلام ربنا لا يهمك أ ن تزيد ثقافتك المهم أ ن يزيد أ ج ر ك و إ ي م ا ن ك ويقينك الذي يهمنا ن س أ ل أ ن ف س ن ا لم نال عبد الله هذه ا ل م ن ز ل ة ليس يسيرا من العطايا ان الذي يدلياه أ ب و بكر و عمر و أ ن الذي يهيئه لشقه لموته رسول الله صلى الله عليه و سلم لكنه نال ما نال ب ا ل ن ي ة بصدق ا ل س ر ي ر ة و حسن ا ل ط و ي ة مع الله و هذه لا سبيل ل أ ح د عاقل يزكي نيه أو أو ذ م أن يزكي نية يزكي فلان أ و يذمه لا سبيل إ ل ى هذا ا ل ب ت ة مهما ر أ ي ت تقول نحسبه ولا تثني عليه امامه, أمامه. السرائر أ م ر ه ا إ ل ى الله لكن العاقل حسيب نفسه وهو أ د ر ى بسريرته فهذا الصحابي الجليل هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة ولم يكتب الله له أ ن يقبر فيها فقبر بعيدا عنها لكنه قبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل حفرته رضي الله عنه وارضاه ويقول والناس يسمعون اللهم إ ن ن ي أ م س ي ت راضيا عنه فارض عنه يقول ابن رجب إ ن لم يكن لديك ق د ر ة على أ ن تنافس ا ل أ خ ي ا ر في أ ع م ا ل ه م ا ل ص ا ل ح ة فنافس المذنبين في استغفارهم فنافس المذنبين ب ا س ت غ ف ا ر ه